له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولي الليل في النهار ويولي النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه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 ورئيكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب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 كنفديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فغست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 وملحيات الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلا مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 ما قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مروى ما وآتيناه الإنجيل وجعل في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم. ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتراء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلاين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم